ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَذَلَّ بَكَانَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْقُرْآنُ مَا رَآ افَتَ مَا رَوْنَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَوْ قَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْيَأُ شَذْرَةً مَا يُغَشَا مَا زَا وَالْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الزَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ تَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ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 وَِلههِ مَا فيِي السَّمواتِ وَمَا في الأأَررض لجز الذينَ أَسَُ بِمَا عملُِ وَيجزية الذينَ أَحْسَنوا بالِالْحُسن الذينَ يجتَنبُون كَبَ إِر الإِثمِ وَالطَاحشَ إِلا ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشئاكم من الارض واذا انتم اجنه واذا انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزهقن انفسكم